منزله ة السماع ا ل ل بسم السماء ر الرحيم <أم> نتشرف هاجر ح م يقدم لكم ن أن المادة أبو هذه سماع من منازل إياه ا لنعبد ل رباني ح م الرحيم ن نتحدث مية ح ق ل السماع له م ا ع ن رحماني هذا موضوع ح د ي ث وسماع شيطاني لا ع ل ا ق ة له بديننا وليس م ج ا ل ح د ي ث ه و إ ن م ا الذي نعرج عليه من ا ل س م ا ء الشيطاني ا ل ت ع ر ي ف العام ل أ ن ه لا بد ل ل إ ن س ا ن أ ن يعرف الشر م خ ا ف ة أ ن يلحقه وقد اعتبر المحققون السماع ر ت ب ة و د ر ج ة و م ن ز ل ة للمنازل ا ل س ا ئ ر ي ن الى الله عز وجل ولا شك أ ن الذين تحدثوا عن ا ل س م ا ء في ط ر ي ق السلوك إ ل ى الله سبحانه وتعالى إ ن ن ا تحدثوا عنه باعتباره مغذيا روحيا ل ل ش ا ئ ر إ ذ يقصد عباده ربه سبحانه وتعالى فاي سماع هذا الذي يغذي الروح ويرفع م ع ن و ي ة ا ل إ ي م ا ن و ي م ل أ القلب شوقا إ ل ى الله عز وجل في سير العبد إ ل ي ه سبحانه وتعالى لا يكون طبعا هذا السماع بهذا المعنى إ ل ا عبادته وقد اخذوا ذلك من قوله عز وجل وقالوا سمعنا واطعنا كما اخذوه ايضا من قوله سبحانه واذا قرئ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ا ل آ ي ة ومن ه ؤ ل ا يمكن أ ن نتحدث عن السماع من خلال شفتين او بعدين في معناه ا ل ت ع ب د ا ل س ل و ك ا ل ت ر ب و و أ ن ا ل س م ا ع ا ل آ خ ر الذي يبعد عن الله فمثل قوله سبحانه و إ ذ ا مروا باللغو مروا كرامه و إ ذ ا سمعوا ا ل م غ و ى أ ع ر ض و ا عنه أ ي ض ا فكل لغو إ ذ ا سمع أ د ى بصاحبه في الرفود والفتور في طريق ا ل ع ب ا د ة والتعلق بغير ما يرضي الله عز وجل كل سماع هذا ش ع ل ه فشره أ ك ث ر من خيره شره أ ك ث ر من خيره قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أ ك ب ر من ن ف ر ه كما قال الله عز وجل في حق الخمر و ا ل م ن ك ي لكن ل ن ب د أ إ ذ ن بالذي ينبغي للمؤمن أ ن يدخله في هذا المعنى معنى السماء السماء ا ل أ و ل الذي ذكره الله عز وجل في أ و ا خ ر س و ر ة ا ل ب ق ر ة مما أ ش ر ن ا قبله و ق ا ل سمعنا و أ ط ع ن ا له ر ت ب ة ت ع ب د ي ة وله دلاله عظيمه في الدين السماع ا ل آ خ ر الذي ذكر في السماء والانصاف ت م ا ع أو ب الاجتماع في ا ل ق ر آ ن الكريم و إ ذ ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له وانصفوا له ر ت ب ة أ خ ر ى وبحر آ خ ر في ا ل ن ج ا ل التعبدي وله اخر عجيب أ ي ض ا في ا ل ن ج ا ل التربوي و ك ل ه م ا يصب في ن ه ا ي ة المطاف في بحر واحد بحر الحب لله وفي الله ف ع م ا ا ل أ و ل و ق ا ل سمعنا و ع ط ع ن ا فالسماع هنا يقوم أ س ا س ا على معنى التسليم لله الواحد القهار ويقوم على معنى ا ل نسل الاعتراض على الله هذا ع ج ي ب من أ ع ج ب ومن أ و ط ف ا ل م ع ن ى التي ينبغي للمؤمن أ ن يحصلها إ ن كان من المحبين فعلا ع ت ر ا ل ك هناك اشياء ت ل ا ع ت ر و ن هناك اشياء تتعلم ان ت و ا ك اشياء ع ل م ا ل تكون ه ن ا اشياء تتعلم ان تكون هناك اشياء ت ت ع ن هناك ا ي م ك ن هناك ا ش ي ا م و ن ه ن ي ك اشياء تتعلم ان هناك ا ا ل م ع ن ى ا ل ل ي ت ق و ل نعم و ل ك ن ف ي و ا ح د ي ط ل ب م ن هناك اشياء ت ت ع ل ن هناك ا ي ا ء تتعلم ا و ل ك ن ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل ل ي ت ب غ ل م ان ت م ا ش ي ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل ل ي ي ب غ ش ي ا ء ت ت و ل م ان ه ن ك اشياء ع ل م ان ك ن ا ك ا ي ا و ت ت ل م ان تتعلم ا و هناك اشياء ت ت ت ت ت ع ل المعنى دي ان هذا أ ن ا ما ع ن د ك م ص ا ب ق ة ق ص د ي ة بين مراده ومرادك يعني كين بين كوبين كيف ت ر ه ه م عن دين كوبين ك ي ف ت ب م منه واحد م ص ا ح ة بنادل دين كوبين و ع ل ا ق ة ا ج ت م ا ع ي ة م ع ي ن ة ص د ا ق ة م ط ه ر ة و ق و ة ا ج ت م ا ع ي ة إ ل ى آ خ ر ه د م و ي ة ك ي ف ت ب ه م منه تخبر واحد مصاحب تقول لي ايه واخره بينك بها ولكن ت ز ب تشرذ بكذا وكذا ت ش ق بها انت على ه و ش ت ش ت ي ن ف س بينك وبين البشر نعم تعترض وتستدرك ع ن ي أن تمام الموافقه والتطابق بين خرابتين خراب دينك وخراب دينك تمام بهذا دي التطابق م ت ي اي تقارب وتقرب منه و ه و ت منه ت ت ه ن ي فيه ف ت س ت د ر ك عليه بذلك الفارق وتسجل نوعا من الخلاف بينك وبينه من ليك يطلب منك تقضي ا ل ح ا ج ة وتقول لا اخترع هذاك لا ن م ا ع عندما بينتكم ا ل ت ض ا م والتناقض من ليك تقول لا ولذلك الكفار اليهود بني اسرائيل اشقروا ل ل ه عز وجل حينما حدثوا م و س قالوا سمعنا وعافينا واشربوا في قلوبهم الحج بكفره قل بما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين وقالوا سمعنا وعافينا ف إ ذ ا ك ي ن رفض إ ذ ه ب انت وربك فقاتله ان هاهنا ق ا ع د ما متين تفقه ك ي ن تناقض وتناقض ولكن الله عز وجل كان يربي ا ل ص ح ا ب ة الكرام على عينه و و ح ي ه سبحانه فحينما أ ن ز ل قوله عز وجل في اواخر س و ر ة البقر لله ما في السماوات وما في ن ل ا ر و َ إ ِ ن تبدوا ُُْ ما َ في ِ أ َ ن ْ ف ُ س ِ ك ُ م أ َ و ْ تخفوه ُُُْ يحاسبكم ُُْ به ِِ الله َّ فيغفر َِْ لمن يشاء َ ويعذب َُِّ ل من يشاء َ والله على كل شيء قدير لما نزلت هذه ا ل آ ي ة ه ثقل امرها على الصحابه الكرام لانه مسلم مو رحيما لله ما في السماوات وما في ا ل ا َ ض وان تبدوا ما ا ف س ك م او تخفوه ي ح ا س ِ ك م هذا جواب ا ل ش ُ ط وجواب الشرطي يعطي اللزوم بمعنى الذي شرس حجر فمخطوا اشواج الها ولا مجالها لا يهم بحسب الله تعالى عليها هذا المعنى الظاهر ب ه ذ العباره او الدلاله العباريه ل ل آ ي ه كما يقول علماء فصول الشقه الدلاله العباريه العباره الحقيه ك ف ا ت المعنى وان تبدوا ما في انفسكم او تقطروا في ا د ر س ه يحاسبكم به الله ف ا م بمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء خ د ي ث بل هذا د ل ا ل ة و ا ض ح ة ع د ا ل ي ة ظ ا ه ر ة على أ ن الله قد يعذب ا ل إ ن س ا ن بما يجول في خاطره من أ ف ك ا ر وهواجس وخواطر مما لا يرضي الله عز وجل فهدد لنا ظاهره ا ل ح ي ر اشكون في من يقدر يقول أ ن ا عن م ر و ت و ش ط ا يمد ا خ ا ط ر ه إ ن مبنى دم لما س ي ل ق ل ه الشيطان في القلب دياله الشر ل م م ن ث ي ق و لا اعوذ بالله و يتناسب لا ب ا ل ق و ل ولا بالفعل أ م ا أ ن ه يحارب الخواطر الشيطانيه ان تقع بقلبه فهو مستحيل لا يمكنش و م ن زعم ذلك فهو فزع لا يمكنش ذ ن هذا مش ي صحبه ا الدعوه ج و م رصاص ك أ ن ه م ك أ ن ه م بغوا ي ق ب ن و د ل ه ولكن نوع من الاستدراج يعني يا رسول الله ح ن ا ب غ ن ا ق ا ن ط بقوا ولكن ه ذ ه ي ه ا ص ع ب ة فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قولوا سمعنا و أ ط ا ع ن ا ر و البال ا عند ي ق ع ل ك م بحبل ل إ س ر ا ئ ي ل يك هدي قالها الله قالها الله سمعوا الطاع رد ذكري سبحانه وتعالى فهذه ر ط ي ف من ا ل ل ه ط ا ئ ش ي ش و ا ع ن ي انا وهو انها ليجي من عند الله مقتضى العبوديه الحقه لدى العبد انه يقول ما احترمها هذه ا ل ر ت ب ة الاولى من مراتب السماء في لطيفه ب قالوا سمعنا واطعم حرشاء وشيكون احمد حق بني اسرائيل اللي قالوا سمعنا و ا ع ط ي ن فنزل قوله عز وجل امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون امن الرسول وامن المؤمنون بهذا الذين زل وبمثله امنوا به تلقوه بالانم إ سمعوا الطعام وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها ها هي فرجه اتخفت فخفف الله بعدم ا ل ك ل ي ف الا بما يطاق من بعد ما خضع العباد و ض و ع تعبد و خ ن و ح وخشوع وقبول ل أ م ر الله الكوني ا ل ق ب ر و أ م ر ا ل ك ل ي ف ا ش ر ي ع ي و ل ن يعصر أ ح د وقالوا سمعنا واطعنا هدم السواء الراحل للعبد الذي اسم عبدا لله الواحد القهار فعلا لا يعترض على ا ل ر ض بادراك ولا يستدرك ل أ ن الله عليم ذ ك وبي وبكل مسلم وبكل الناس وعليم ب إ م ك ا ن ا ت ك وعليم بضعفك فلن يكلفك إ ل ا ما ت ص ي ق ف أ ب د ي إ ذ ن تقواك ووراك و أ ب د ي قبولك ل أ م ر الله ورضاك رضاك ب ك ربا كما في الحديث رضيت بالله ربا الرضا ا ل ت ا ل المطلق المتلق الفرح المؤمن الخاشع الخاطئ لكل ل ما جاء من عند الله الواحد هذا الواحد ه جمال الدين يعني جمال ا ل ع ل ا ق ة في ا ل ر ا ب ط ة بين العبد وبين الرب سبحانه هنالك يتجلى الجمال حقا ل أ ن ه يقوم على ا ل م ح ب ة ا ل ص ا د ق ة الحق والمحب حقا وصدقا لا ي ع ت ر د على محبوبه ولا يستدرك ولله المثل العلم ولا مفعكه في الانسان الذي ي ن ل ك ه بينه في المثال البشري ع ل ا ق ة بين المحبه كبيره كما تكون بين الابن وابيه او والدته بعض احيانا الاب يكون شيبان عيال يقدر يعمر لابن بينه ف ي ء اوامر م حريزه م ت ع ي د في البر انه يطبق ي ط ب ق ب ش ك ل ا ل ل ي يقدر عليه و ا ل إ ح س ا ن على ان ا ل ب ر ان الله طلب ا ل إ ح س ا ن ه و ل ا و بالوالدين إ ح س ا ن ا منتهى ا ل إ ح س ا ن في ذ ر الوالدين ولسف م ا ل إ ح س ا ن كما في ا ل ع ب ا د ة أ ن تعبد الله فانك تراه اي لم تكن تراه ف إ ن ه يعرف ا ل إ ح س ا ن الا تدري ك ع ل ي وخا الولد ر ا ء غلط يعني تنسكلم أ م و ر ب ي ا ل د ن ي ا تتكلم أ م و ر بيه لا طاعه المخلوقين في ن ا ص ي ة الخلق ا هذا الشرط وخا ر غلط بعض التقديرات لحساب جوي سماعيا ه وجلت جوده جا زينه خافوا لا تستدري ك ع ل ي كذلك من ت م ا م بر الوالدين حسانا إ ل ي ه هذا سيقع ا م ا تكون واحد محبه لدى الابن لوالده أ و لوالدته واحد في واحد م ر ت ب ة عاليه ما ك ي ق د ر س يسمع الوالدين ماشي الله الله ر ا ل ع ا ء و ت م ر ن ما ك ي ق د ر س يسمع ل ي ه م شي كلمه اللي ش و ف ي ه ا الريحه ا ل الصحه والاستدراك من باب ا ل م ح ب ة ومن باب ا ل ط ا ع ة وهما امران م ن ك ا م ل ا ن لا ط ا ع ة على ا ل ح ق ي ق ة الا بالمحبه ولله مثل ا ع ل ى ع ل ا ق ة العبد بربه أ ر ق ى و أ ع ل ى أ ر ق ى واعلى ونلف اظلم شركين السل الصحابه في ا ل ر ح م ة رحمت الله تعالى كيف س ل ف ه ا ب ر ح م ة ا ل أ م بوليدها لما ر أ ى ا ل م ر أ ة التي تنحني على ا ل أ ط ف ا ل ترضع وترسم س د ي ه ا عن الاطفال قال عليه الصلاه والسلام والله أ ر ح م لعباده من هذه المراه أ أ ة ل ف ل ا كما قال الصلاة أو والسلام من عليه تعيين ب ا ن وإلا ف ل ا م ج ا ل ل ل م ق ا ر ن ة ولا ولا للقياس التنسيل ولا إطلاقا لا مجال ولكن نحن نبعث ونبعث ن ق ا ر ب و ن خ ا ر فانه ذ ا حتى ن ف ه م و نقارب ونختار و إ ل ا ر ب ي ن كمثله شيء س ب ونقارب ونقارب ونقارب ونقارب ي ن ق ا ر ا ونقارب ونقارب ونقارب ونقارب ونقارب ونقارب ونقارب ونقارب ونقارب ونقارب ونقارب و ن ي ا ر ب ونقارب ونقارب ك ن ق ا ر ب و ن ا ر ب و ن ا ر ب ونقارب ونقارب ونقارب و ن ا ر ب ونقارب ونقارب ونقارب ونقارب ونقارب ونقارب ن ق ا ر ب ونقارب ون ولكن أ م ض ا ن العصا يعني ا ل شرب حق الشيء هذا المعنى لا وجه ل ل م ق ا ر ن ة بين فعل الله سبحانه وتعالى وبين صفاته لا ما جاء ل ل م ق ا ر ن ة بين هذه جميعا وبين فعل المخلوق وصفاته المخلوق نعود إ ل ى ما نحن فيه من قول فنذكر أ ن السمع و ا ل ط ا ع ة لله الواحد القهار ث م ن السمع و ا ل ط ا ع ل يقتضيان ث م ا م السين تمام في ما كنت كلموش على الله هذه هي الاخرين نتحدث عن ا ل ا س ت ب ر ا ج ولذلك ك ل ه ان أ يشكو ا ل إ ن س ا ن ما رضه للناس ي ق وفي وفي وفي وفي وتشتكي ل و ن إ ل ى من وتشكو بمن اليس الله الذي قد أ ص ا ب ك بما أ ص ا ب ك به من بلاء ف ت ش ك و إ ل ى المخلوقين فعل الخالق انكما ش ع ر ف ف ع ل ولكن راهيه ذ ك النعم هي النوع من الاستدراج و إ ن م ا اشكو واشتكي إ ل ى ربي ما أ ل م بك من باب الدعاء ش ك و اليه سبحانه وتعالى ما أ ل م بك ش ك و اليه ض ع ف ت وما أ ص ا ب ك من باب الدعاء ومن باب الرجاء ومن باب الاستزاده في ا ل ر ح م ة وتبديل ا ل ر ح م ة ل ر ح م ة ل أ ن ا ل م ر ا د ع ا ف ل ا الله واياكم لا يكون إ ل ا رحمه سترجوه ان يغير الرحمه برحمه سبحانه وتعالى ويغير لطفه بلطفه وتفر كما قال عمر بن الخطاب ر ض الله عنه وتفر من قدره إ ل ى قدره نفر من قدر الله إ ل ى قدر الله وانت دائما تحت امر الله تكون اذا شانعا ومستمعا ومطيعا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك الرفيق يعني في ن ه ا ي ة المطاف الدنيا عاش لا تساوي في نهايه المطاف ي ه ا ا من لا يقع ر ه ستتاياك ي ح ن ي ي تكرت الأحبار حول حرارة حول جاء فيها صحيح انه ممكن يكون أنا أنا في في كي يقع ج ف ي بناء على فساد الانسان ولكن يقولون ا لي السموم ا التي ي ط ل ق ا ل إ ن س ا ن تسقط طبقات فضائيه لاواء ويسير ذلك عن س و ز ن البيئه ا ل أ ر ض وتشح المياه ي ق و ل و ن المعارك التي يمكن ان تكون ب س ت ق ب ل بناء على ذ ل ا ح ص ا ئ ي ا ت ا ي د ي ر و هي معارك حول المياه ولذلك الجفاف يزحقون ح و ا ل أ ر ا ض ي و ا ت ص ف ر و ك ل ه المناطق ا ل ف ل ا ه ي ه والعياذ بالله ثم ايضا د ر ج ة الحراره ة تزيد ومستوى ع ل و ل المياه في البحار تزيد ب أ ن الطبقات ا ل س ل ج ي ة في القطبين الجنوبي والشمالي غ د ي ي ن في الزودان و خ ا ت الشقليل ولكن مع السنوات تيبان كان م ش ي ل ه للخمسمه يعني ايضا تكبر تحتاج لها م ش ي ل ة وفعلا ي م ش ي ل ه للخمسمه هو طيب ويش خمس بعدين دهش ويقال اي م ا ل ناس ما ح م ل ا ه يعني التاثير ف ع ل م د ي ل الاعلام بعض احيان إ ن اليوم مغبى يوم غ ب ى وحد يخليه ي ر ف د وحد لهم ما ارسل ليش الله تعالى ان اوطاع ل أ م ر الله الكوني القدري ان اذن الله ا في ثناء ا ل أ ر ض فلا ربا به و إ ن لم يعذب عشت مستير اليس الله بقدير سبحانه وبقادر سبحانه أ ن يخرج عش ما ي ع س و ن وعش ما ي ع س و ن بلى المرات لأن ولكن يأتي المشبه ي يأتي الزكعة ويصع ا ل ع ه ي ا ت ا لا ح س ب يمكن نادية تصد يجأت له هذا ا و ل ا ل ل ه ق ا ل م ا من ا ا ب ع م ر بن دم يشد الله ن الغير ا ل ل بيد عز وجل و ا لانه م من ق ص و د ك ل م ا ذ ا المؤمن عليه أن ل ع يسلم ه أن ي أ من ر كله لله ل أ ا جاء ورجوع ا م ل كامل إلى الله عز وجل و إ ل ي ك المصير هذه النهايه ل ل ح ي ا ة الماديه للأرض ي ا ل م ا ي ر ى هي ا ل ع ق ي د ة ا ل م م ت ا ز ة في الدين وهي الرجوع ل ل ه عز وجل بالموت ع ق ي د ة من أ ه م الفوائد ديال الدنيا الراحه ف س ي ه من أ ه م الفوائد ديال الايمان المؤمن ا ل ق ض ا ء بالموت وباليوم ا ل آ خ ر من أ ه م الفوائد د ي ل الدنيا و ي ل ا ل ق ص ر ل ه ا ل أ خ ر و ي ه ا ا ل ش ي ء اخر و أ ع ظ م و أ ح س ن ولكن اذا ت ك ل م و ن ا ل آ ن عن حساب الدنيا ومن ل ي ح س ب بها ا ل خ ر اهم شيء في نتائج ب ل ا ا ل ع ق ي د ة أ ن ا ل م ه م ا ل عيش مرتاح وحينما تضعف عقيدته في اليوم الناخب وفي الموت والاحتساب والعقاب يصاب و ا بالاضطراب يقول لهم النفسي ي ه و د ا ل والقلق الميزاني ولا يستطيع ان يعيش إ ل ا ب ا ل أ ق ر ا ص ووجع ه الراس وعند الله هذه هي حياته م وشقاؤهم وتمزقهم البنائي بسبب ا ل أ م ر لكن ع ا ر س ت في قلوبهم فتمزقوا ف ر د ا ف ر د ا واتعشروا لكن ترون من فهم الاسره عندهم ماء سبب تمزق الاثنين الذي دمر الله به بلادهم اذا ع ر د ن ا ا ن ه لك قريتنا مرنا ب ك ر ة فيها فتشقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير من اشكال قلت هومزا ا ل ن ا و ج من ت ش ك ا ل ا ل تدمير التدمير من نفسي تدمير الاثنين ش ي ب ا ل ض ر و ر ة تشوف زللزل تشوف اعاطر هناك تدمير اخر واقع الان بين البلاد والعباد خ ا ص ة عند اليهود ا ل ن ص ا ر ى تبني اجتماع بلاد ملعي به الله عنهم اللي خلقنا يبدا العبيد ا ر ق م ي ولذلك تونسوا ب ا ل ت ل ا ب والقطط والحيوانات يدروا أ ص ر م ا ل و ح ف بفقدان المعنى ا ل إ ن س ا ن ي فينا بينهم وبين أ ن ف س ه م أ ص ل ذلك كله غ ي ا ب الاعتقاد بالله حق وباليوم ا ل آ خ ر فرقه عقيده الثانيه واحد ا م و م ل ن و ر عجيب فضلها في الدنيا ظاهر واضح والضوء في ا ل آ خ ر ة ع ق ي د ة عقيده, عقيدة نؤمن بها يعني نفضل بها بالدنيا نحن ن ص ر ب به د ه ب ه نعيش به ونفضل بها ب ا ل آ خ ر ة نحتفظه ونؤمن به غيبا هذا هو الذي يجعل المؤمن يقول سمعنا واطى ط ع يقول في العقيدة ما يقدرش يقول ما سمعنا ع نعلم ن ا لا الزنيا عزيزادي السرخ والله قال نتكون ولكن في قل سمعنا و أ ط ع ن ا من النار ما عندهم يخسر أن ك ل لله و إ ل ي ه المصير و إ ن م ا ا ل خ س ا ر ة ا ل ح ق ة والعياذ بالله من خسر غفران نسال الله السلامه و ا ل ع ا ي ه ف إ ذ ا قلنا م ن ز ل ة السماع هذه منزله على الشرع ديالها الحق السماع الحق حين نسمع من كمال ا ل ط ا ع ة وكمال ا ل ا س ت ج ا ب ة لله الواحده وقال وعطانا سمعنا فقالوا إ ذ ا سمعت ح اهتذيت م ثم ع عز اهتذر قال الله ج ل قلوحي إليه أنه ت م ع نطر انا ل ج ف ق إنا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا يهدي إ ل ى الرشد ف آ م ن ا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولي ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا د و ه ا في سماع إ ن ا سمعنا سمعوا فلما كانت ا ل آ ذ ا ن لها قادريه ل ل أ خ ذ و ل ل إ ف ر ا ع انطبع المسموع في القلب وصار ع ق ي د ة ح ي ة عند الجن كما عند العلم ممن سمع حقا ف إ ذ ا السماع إ ن كان حقيقيا كان سبيلا إ ل ى الهدى والتقى وطاع ا ل ة ا ل ك ا م ل ة ب ذ ن ا التامه قالوا سمعنا وعطا و ان لم يكن هذا السماء ك ا م لن كانت الطاعات ناقصه و ان لم يكن س م ا ع من البته لم تكن ا ل ط ا ع ة ا ل ب ت ة و من هنائذ كانت م ن ز ل ة ا ل س م ا ع لمن اراد أ ن يساتي به ا و هي من المكاشي كانت رتبه إ ن م ا تتحقق لدى العبد لتحقيق ثقته بالله أ و ل ا الثقه بالله وفي الله أ و ل ا لنتعلم ان نثق بربنا إ ذ يحدثنا ويكلمنا سبحانه وتعالى من خلال ا ل ق ر آ ن الكريم ب ا ل ل غ ظ ومن خلال ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ب ا ل ر و ا ي ة عن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما تكثر ثقه العبد بربه ف إ ن ه إ ذ ا ا س ت م ع إ ل ى ا ل ق ر آ ن وجد أ ن الله عز وجل يكلمه ويناجيه وهذا هو المعنى الثاني الذي نريد أ ن نخلص إ ل ي ه من معاني السماء في م ن ز ل ة السماء و إ ذ ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له و أ ن ق ص و ا لعلكم ترحمون الاجتماع إ ل ى ا ل ق ر آ ن بغض النظر عن تدبره عشنا ا ل ق ر آ ن الكريم له أ ث ر عجيب اثر عجيب وغريب أ و ل ا قبل أ ن نتحدث عن هذه العاصره ل ا ل ح ر ظ كيف ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ب ت د ى لقارئ القران عن كل حرف حسنه والحسنة عليه الشاق أجران أ ج ر على ا ل ق ر ا ء ة حاله بحاله بحاله بكل حرفين اجرون واجر اخر على المشقه والتعب الذي يجده في قراءه ما لا يحسين ى ج ي ناب د ر ج ه ث ا ن ي ه ك ل مواضيع ة لكي ي ك ل م ع ل م م و ب ا ل د ر ج ة الولاوس ل ا و ه بالدرجه ل ث ا ن ي ه ولكن هذه ت ل ا و ة كلاوة ق ر ا ء ة مما دل على ذلك قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و ي ت ب ا ر س و ن ه فيما بينه الا غشيتهم ا ل ر ح م ة و ح ك ت ه م ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل ح ي ع نظرت بالكلمه يتلون كتاب الله و ي ت ب ا ر س و ن ه فيما بينه ف ا ل ت ل ا و ة هي مجرد النطق ب ح و ض ا ل ق ر آ ن وكلمات ا ل ق ر آ ن و ا ل م ب ا ر ك ة هي استخبار ا ل ق ر آ ن من تعلم لعلمه والتدبر ل أ م ر ه ونهيه بل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون إ ذ ن ا ل ت ل ا و ة مجرد ا ل ت ل ا و ة النطق ب أ ل ق ا ء ا ل ق ر آ ن وبكلمات ا ل ق ر آ ن والاجتماع و ا ل ا ن ص ا ذ إ ل ى كلمات ا ل ق ر آ ن من حيث هي كلمات بغض النظر عنها م هذا أ م ر ت ح ب د ي م ق ج و ر العديد ومن هنا خالق ف ا ل ر آ ن القران الخلاف آ ن ل لكي ا ل ح الحديث حرب ح د والميريد عندكم ي ث بكل تفكر أنه س ن بقرآن حرب بكل حسن لما بلد لان ا ل ق ر آ ن كلام الله لفظا لفظا ومعنى معنى اما الشريف فهو كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام لفظا ان يصح ا ل م ع ن ه ويتحلف وقد اجيب روايه الحديث بالمعنى من, من زمان الصحابه رضي الله عنهم وهو ثالث في الصحيح مع النسبه قاطعه ان هذا الاسلام حرفيا في الحديث الصحيح تعبد حديث صحيح أعمل الضمانة يعني المئات منها أما الصحيح الألصاب أنه هذا في بهذه قالوا ا ي ه وبالصحش ا ل ع يقصدون ف ي ا ظاهرهم في للقطعة والمؤسسة ي يقصدون بقولهم حديث صحيح يعني ظاهره يعني واحد سعود وتسعين جميعا كذلك بالمياه باللغض تبيل و فلا يترتب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا ل أ ج ر ي ما يترتب في كتاب ا ل ه الا ذكرها كلام الله كلام رب الكون هو وحده دون سواه ي ق ر أ في الصلاه وكان صلي ف ي ا ل ح د ي نصلي بالسوره و ت أ م ل و ا بحكم سكه عجيبه اجمع العلماء اجماعا تاما شانيا على أ ن ص ل ا ة المصلي لا تجزئه إ ل ا ب ق ر ا ء ة س و ر ة ا ل فاتحه وهذا طبعا هو اجماع ي ح د ي ث ويعطي م ك ا ن ا لحكم الشرع في من ن ج ل عندنا اللي يبغي نجدد منها اننا ي ف ر ض اننا ع جميلا نصراني كان من قبل اسلم فرنساوي ولا انجليزي ولا ميليكاني ولا ي ا ب ا ن ي م ا يعرف ا ل ع ر ب ي ة و ل ك ن م ا واحده ا ل ب ر ك ة اللي وصلتوا بها للاسلام و ص ل ت و بلغته وما حدري كيف ي ج ع ل ا ومثل هذا موجود ا ل م ع ر و ف وكثير يصلي و ا ل ي خ عليه يصيح ب س و ر ة ا ل ف ج ا ح يدبرنا عن الاقل س و ر ة الفجاه ا ل ص ط ي ب حينما ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن من خلال و ر ة ا ل ف ا ت ح ي سورة الا يترتب له هو ايضا لكل حرف حسن ه فهو ع ن ي يبص ا ل ح س ن ه والملاء ع ن ى ب هذا من جهل ا ل أ ذ س من الكلمات <تس> من ا ل ص ي غ من ا ل ل غ ة ا ل ق ر آ ن ي ه من الاحرف ا ل م ب ا ر ك ة التي ن ط ق الله بها عز وجل من قبل من كلام الله. إذن كلام الله عز وجل فيه ب ا ر ك ة في أ ن ص ا ت ه مغبدون بدل على ا ل ق ر ب ة هذا ما كانتش موت عليه هذا ما يحتاج هذا ولو أ ان ا ل ق ر آ ن يلا ة ب ا ر ك ة خاص ة لون رباني كريم نزيد ن ح ك س هذا بعض الملاحظات جدا انه ا ح د ة نحن نخصون النتيجه ا الى السماح شكون هو صحابي اللي قرا س وفي ر ة ا ل ا ا ت ح ة على ل ل هدك ذ ر كنا سوره ا ب ي الفاتحه وطلبوا ع ل ل قالوا ص ح ا ب ة ل هذاك م ض ف الله مضغوش يضيفوه. فأدوا أن يضيفوهم يضيفوه ان اللدير ن و ا ا ن الله عز و ج ل صوت ا ء اهل ع القبيله ة الى د ر ة عزة العرب الحية فجاء أهل القبيلة إ ا ل ص ح ا ب ة ينادي مناديهم من ويقول هل فيكم من راق وشيش و ف ي ك م مكيال شطبي احد ا ل ص ح ا ب ة من دين ا ل ص ح ا ب ة قال ل ا لا أعلم شان عنزه شيخ ا ل ق ب ي ل ة ووضع يده على مكان اللذي وقرعانه أ بصوره الفاتحه الحمد لله فشوف هي باذن الله سنه ا ل ن عنادل أ ه اولا هذاك الاعرابي كافره ما صحيت خير واخبر الفاتحه هو كلام الله وقال صوت قبسوه اوام سنين هو بالنسبه لي اول مره يسمع هذاك الكلامين سامعه الا وراه منذوه ما يكون عنده الخطر هي السنه ثمن سمع من ب د ل الاعرابي كلام الله سمع السم وسمع البدن والجلد والدم نعم سلام الله عز وجل لا ي ل يمكن و القيامة ط على ان ل كل يكون ل ل شيء في ا مأمورا بأمر له ل بإذن الله عز وجل كما قال لنار إ ب ر ا ه ي م كونه بردا و س ل ا م على إ ب ر ا ه ي م تحبس ربقية عزد تخدم ولكن هذا ر القران آ ن ب ل ي ف ا ر ب ا ل ق ر ا ء ة القران و ي س ن ة ر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل عليه وسلم ه ا ل ص ح ح ي أن ا ل ن و ل ل ل و أو و د ا ي ؤ ذ ق ل ه في أ ذ ن ه ا ل ي م ن ى و ت ق ا م له ا ل ل ص ا ة في أ ذ ن ه ا ل ي س ر ى بهذا ن كيف يسمع القران إ ذ ن من يسمع و او بالرحمه ما يسمع من بدنه ما هو قال ف ي م ك ر في ا ذ ن ي اسم الله المخاطبه ذلك فتره فتره اللي ذكرها الله عز وجل بالمعنى وبالمفهوم في قوله سبحانه و إ ذ ا خ ذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على أ ن ف س ه م أ ل س ت بربكم قالوا بلى شهدنا أ ن تقولوا يوم القيامه انا ّ كنا عن هذا غافلين بلاد كل بلاد شهد على ن س ي ب ا ل و ح د ا ن ي ة الله الواحد القران وهم آ ا ئ ذ ن في عالم البر م ز ا ل ما خلقهم الله تعالى في اجساد ولم ي د ع ث بعد أ ر و ا ح ه م في أ ج د ا د وقيل الزهر بيد ف ي ب ن آ د م كما في الحديث الصحيح لما خلق الله آ د م قول من ف ص ل ما سبحانه ولكن سيدنا ح ظهره ب ي فتقطت كل س ة هو خ ل ق عاد إلى سافلاد بنت كلهم وهم في عالم الزر في عالم الغيب هذه ا ل أ ن ا س ي ا ل ذ ي ن كانوا في عالم الزر وهم ب ح ط ب الله تعالى أ ب تبركم ب وقالوا ل ه ب ن ا ش ا ه د ن ا قالوا م ر ض ي و تعالى ولذلك ق ي ا إِنَّا م ة كان ع ه ذ اضر غَثِي هيا م ب في البيدان ر الفكرة ل بين و ع ف الفكرة دياله من لي كان في ديال ادم تعالم الضر ل اول خريقه من الانسان في التاريخ ولذلك ن ف ه ا م ل بعض المعنى من قول عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على ف ط ر ه ف ط ر ه ا ل ل ي كانت م ط ب و ع ة عليه من نهار الشهب و أ ق ر ب ا ل ش ه ا د ة في ا ل ت ح ا ط ب الذي كان بينه وبين ربه هذه الفطره هي ا ل ل ي ك تسمع ا ل ق ر آ ن في ا ل إ ن س ا ن كاين ما تسمعوش ا ل ع ق ل والذهن والوعي فتسمعون فطره في ا ل إ ن س ا ن فطره فهذا ك ي ص ر ي ا س ل م او الفرنسي اللي س ل م ومعارف ا ل ع ر ب ي ة هو ا ل أ ع ج ل المصحف اخبر ل ا ل م ع ا ل ي ولكن ا ل ف ت ر ة بينصحك الخبر ستجده أ ح ي ا ن ا ي د ك ي لسماع ا ل ق ر آ ن وهو لا يدري ل م ه ذ ا تقول له وشكت ذنبي وسئل أ ح د ه م زياره ن ف ر ي ه ا ل ك ر ن الماضي كان ي ن ق س الى ا ل ق ر آ ن وهو كافح اربي اسمع ا ل ق ر آ ن مزودين ي ر ب س ل ا ل ق ر آ ن و ج و د ه ف ب ا ك ر ه فعجبوا قولي أ و ل يبكيك ولا ت ؤ م ن بي كتب في القرآن فيه ا ل ق ر آ ن تمام امن الشيخ قال ل م اذ كان الشجره يعني لك ا شو في شنين هذه حاجه ق ل و ه بقلبي ح ز ن م ع ر شجع أ ب ت ا ن الشجع يعني اسمع القران وزال ابدا يعني هو لا يدري لما م ا ر ولو تدبرنا علي فطرته التي جعلته يبكي إ ي سمعت ماذا سمعت سمعت ما تعلم اي سمع كلام الله عز وجل من قبل حينما قال له لذلك ا ل م ص ر ا ن ي الف بردكم وهو قال مع ل ن ا س بلغ قالوا بلغ شهدنا فهو جلل ا ا ولذلك لا يكفر الكافر إ ل ا عن جرحوه لو أ ن ص ت كل إ ن س ا ن إ ل ى فطرته لوجد نداء الفطره في قلبه يشهد ان لا إ ل ه الا الله و أ ن م ح م د رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل إ ن ص ا ف عندنا والاستماع إ ل ى ا ل ق ر آ ن الكريم له أ ث ر غريب على ا ل ن ا ر عجيب عجيب وهذه ر ت ب ة من رتب ا ل س م ا ء و د ر ج ة من م ن ز ل ة ا ل س م ا ء أ ن ينصف ا ل إ ن س ا ن و أ ن يستمع إ ل ى ا ل ق ر آ ن وهو ي ت ن ى وهو يجود وهو يرتد وكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو النبي هو انزل عليه ا ل ق ر آ ن يحب أ ن يسمعه من غيره قال له ا و أ ق ر أ عليك يا رسول الله وعلي سؤوزي قال اني احب ان اسمعه من غ ي ر ه اسمع كا هو احب ان يسمع فالقران انشفاء ودواء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استمع الى ا ل ق ر آ ن د ك ى عليه الصلاه والسلام الحديث د ي ا ل لقد ق و ت ي مزمارا لمزامير آ ل داود ديال ابو موسى ا ل أ ش ع ر ي من أ و ط ت ي ا ل أ ح ا د ي ث في هذا المعنى مكان من الإصلاة دايج سلم اسمع موسى ع أبو أ ش رصاص ي يرطل ويجوده بترحيل نطيف الثلاثين القرآن القرآنية الربعانية ل ا من يعجبون من ل سلم موسى الأداء ديال أبو الأشعاري و اجتمع ن ت عليه ا ل ل س ا م ثم لما كان ت ب غ د ا ه ق ل الصحابه لقد أ و ت ي يحتال أ ب و ميشه لقد أ و ت ي مزمار ا للمزامير آ ل داود وما هي المصار ولا الغيطه ا م ز م ا ر لا لا ل م ق ص و د بالمزامير هنا ا ل أ ذ ك ا ر والتلاحين ت ع ب ل ي ه و ا ل ت ر ا ت ي ل التي كانت لدى داود من الزبور ومن الذاكر الذي أ و ت ي ه داود فكان إ ذ ا رتب تركيله اجتمعت عليه الطيور ورقت إ ل ي ه الجبال ما بينا في اللقاءات السابقه يا جبال أ و د ي معه الطير ش ي عجيب جدا فلذلك يعني ك أ ن النبي عليه الصلاه والسلام يخبر أ ب ا موسى ا ل ص ح ا ب ة و ا ل أ م ة بعد ه أ ن أ ب ا موسى إ ذ ا ر س ل ا ل ق ر آ ن ف إ ن الكائنات ا ل أ خ ر ى هي ايضا تنصت كما كانت الطير ا ل ج ب ا ل تنصت ل د ا و و وهذه ا ل م ن ا س ب ة ديال ذكر الطير والجبال ليس أ ش و ا ئ ي ا علاش ربي عز ا ل وجل اختار جبال الطيور من لطائف ذلك من ل ط ان ئ ف أ الطير هو من ع ر ف خيل م خ ل و ق ا ت ع ا ط ف ة ط ي ر من ع ر ف يعني حزين بالذات المخلوقات جماعه المخلوقات كي تبغي لا تجيش ي حد مخلوقات اكثر ما احنا من ط ي ر ولذلك احتفل ب ا ل ع ر ف عن د ع ر ه وفي الحديث وفي ا ل ق ر آ ن و إ ن م ا ا ل ق ر آ ن نزل ب ل غ ة العرب من اللي تبغي تتكلم عن ا ل إ ن س ا ن الجند ب ل م ح ن ة تشبه ا ط ي ر كما قال في أ م ر ه عز وجل لرسول الله واخفض جناحك لمن اتبعك منه وشنو بصدق العز وجل هذا ك ل ي ه هذه ش ع ا ر ر لطيفه جميله يعني جلوه دير ب ح ص ي ر م ل كيحل على ولاده شوف الحنين اللي ك ي ك و ن طعم ولادهم ولكن يجب ان يجعلها على الاولاد والفريق يجمع بشبهه او تكفي بشبه دنانه على الرحمه والعاطفه والحمامه او اي طير يكون خاصه مع المفرق بها وكثير من السلوك شهدناه وزرناه وعشناه في طفولتنا من يزيل شيء ماما من الامام وهذا ش ي ا ن ت طفولتنا نفزعه من العش سبح الله كيف طير ولكن معمر كيف قدر شيء طريعني هارب من الرق بيضو خيبالاص ولكن ح ل ا بالعشره القرديه يبقى غادي معرض معا من اناء او اي طير من السور شيء عجيب جدا الطير. الطير الطير في العاطفه ة كذب الطير وقلوب الطير من أ و ص ف المخلوقات ب ا ل ع ا ط ف ة على الاطلاق جاب ربيع عز و ي ل ة أ و ص ف المخلوقات عاطفتها في الواقع في الوعي الثقافي واللغوي هي ا ل م ا ل و ب المقابل جاب أ ق ش ع ر المخلوقات واسلب المخلوقات في, في, في, في, في الظاهر قوه وجلدا صبر جبل من طرف قطر ف من ا ل أ و ط ا ط الى ا ل أ ق ص ى شباه صخور وشموخ علو م ف ك أ ن الخطاب يمضي إ ل ى أ ن ذكر الله وذكر اسم الله كل شيء ي ب ت ل ا من اللطيف إ ل ى الصلب ولذلك من نبع يشبه في مكان شبه الرحمه ف ي بنادم ب ا ل ط ي ر من ل ل ك ا ل ح ج ا ل القلب فيها بنادم ب ش و ا ل ج كما قسوه لا ترضي شبها ن إ ر ا قلوبهم بالحجاره لانها تعلم الحجاره قاسيه ت ب ض ا فلما نبغي نشبه الكاسي ولما تبغي تشبه اللطيف فجاء من شعقة ا ل ح الله عز وجل ب ه ذ ي المتناصبين أ ن ه م ا معا اذا استمع إ ل ى الذكر اصيب بالخشوع والبكاء و ت ر ب ي د ا ل ت س ا ب ي س والحركه كما وقع لداوود علي عليه السلام ف ل م قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي لقد اوتي مزمارا من مزامير آ ل داوود م ش ي ز ا عن ا ل ض م ا ر ة طبعا ه ذ ا د ل ان قراءته ا خ ش ع لها الطير واخشعوا له ما بين الطير والجبال من البحار و ا ل أ ش ج ا ر و ا ل أ ن ه ا ر إ ل ى آ خ ر ه م م ت تطوروا الى الكائنات حديث عمران بن الحوفين رضي الله عنه الذي كان يقرا ا ل ق ر آ ن بالليل فراى كالقناديل في الشمس انتبه الى ذلك من خلال حصان كررت الخيل وصحبه ن س ه و ا ب ق طريق صار ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن الكريم شيء ش ف الخيل ا ل ع و د د ي ا ل و مابقى الشب بلصه يجول يشي ويجي على ما بقى ي ك ف ل ت من الرباط بيه هذا المال ينزرفه لسماو ويشوف كالقناديل حل القناديل ديال ن و ر ن ل ب ل ي ا تكتريه وكتير ف ك أ ن ه فازعه و لان ا ل شيء ط ا ل ف يجب ان فذكر ذلك الغدات ل ل يكون هناك افضل من هذه ا ل م س ل م ل ي كتكرة في فب ا ل ق ر آ ن الكريم سماعا واتميعا واجتناعا و إ ن ص ا ف ا له اثر حشيء في النفس وفي البدن وفي كل شيء من ا ل آ ث ا ر ا ل ب د ن ي ة ا ل ب د ن ي ة ا ل ق ر آ ن ما ذكر في الصلاه في صلاه الليل خ ا ص ا ل ل ي ص و م صلاه الليل فذكر من بين فوائدها أ ن ه ا م ط ر د ة للاثم وداب الصالحين قبلته يعني ا ل ع ا ج د ا للانبياء الصالحين الصدقين ن قبل حتى قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومطربه للداء عن الجسد م ط ر ب ة على وزن ا ل ف ع ل يعني تجري ب ق و ة و ب م ب ا ل غ ة تجري على ا ل م ر ق ل من الجسد من البدن مش لا يجد سلبا فقطره يعني صلاه تعالي الجانب النفسي وتعالج ايضا إ ن ع ا د ن ا الله الجانب الماسني ا ل البدن وما في ص ل ا ة الله ليش وفيها يعني القرآن. النبي عليه الصلاه والسلام كان ي ق ر أ حجبه من ا ل ق ر آ ن قائما لله مصلي يعني شد ص و ر طوال و ي ش ي الليل كان ل ع ر ض قارئا ل ل ق ر آ ن حتى إ ذ ا ركع ر ك ع تحت ظلال ا ل ق ر آ ن بعد ما يعمر القلب ل ل م و ن ب ا ل إ ي م ا ن الذي استفاده من ا ل ق ر آ ن يركعه كما يركع العرجون المتدلي ثقلا ب ا ل ت م و ر يعني ا ل ع ر ض و ن ه ي ا ل ا ل ن خ ل ة إ ل ى عمرو بطمر تيحمي تيحمي بن ق ش تمر فكذلك المؤمن إ ن م ا ي ن ت ل ئ قلبه ب ا ل إ ي م ا ن ق ر ا ء ة ب ا ل ق ر آ ن ينحني م ي ي خاشعا خاضعا ل ل ن ا ل م ن ا السنابل تنحني ب ت و ا ب ع ه والفارغات رؤوسهن م شوارق فيركع ويسجد ا و وهو ا و سائر إ ل ى الله عز وجل محملا ب أ ف ق ا ل عجيبه من ثمار وفواكه ا ل ق ر آ ن ا ل ك ر ي ق ر أ اسمح هو ي ق ر أ ويجتمع ل ن س ه وينصف ل ن س ه وهو مشاهد ومجرب أ ي ض ا حينما تنصف لغيرك حينما تجلس في انجلتي مباشره او باله عز وجل يستغنى ا ل أ م ة وفي هذا الزمان طرق سماع للخير الشرعي ابن القيم رحمه الله ذكر واحد كلمه ة جيب م السماع قال لا يجتمع سماع ا ل ق ر آ ن في قلبه وسماع الغناء إ ل ا طرب ا أ ح د ه م ا ا ل آ خ ر في عجيب ذلك يعني واحد ي ت ص ل ن ا لقران نصف غ ا ذ ه تقال معركه قلب وهو مشاهد ومجرب كتقال معركه قلب قران تيجبر ولغناه ا يجبر لما ذ ا ل أ ن ه ذ ا ا ل سماع و ه ذ ا ا ل سماع ه ذ ا من السماع علوي و ه ذ ا من ا ل أ ر ض شوفني فليت فيه الشعر مجرد الشعر ا ل ل ي هو كلامه حسن إ ن كان حسن ومباح ش ع ر ه ن ا م ا نزل ا ل ق ر آ ن ر و هذا ا ل ت ر ي ف و ن على العرب ح ا ف ت ا ل ش ع ر عند العرب ضعف عند المسلمين وعند غير المسلمين وهذه ا ل ض ي ر ة ن التي يدرسونها من قبل على العرب يدرسوك يقولو غير الشعر في ا ل إ س ل ا م إ ن الشعر زمان بين المليون سنه ن ه ثلاثه خمساء ب د الله بن ر و ا ح ة وكعب علي الشعراء اللي, كان اللي كانوا مرضين ع زمان ن ب وكعب ب الجثه د وكعب ا ف ا كان ر ش ر لهم استلموه حان ع ع ا ش بن ي كينا زهير جبناها مثال وهذا ي المجره دي ل لنا ل س م و ابعضها المرحلة لم يستمر الدفع الذي كان لدي الشعراء العرب في نولى من أ م ث ا ل أ ص ح ا ب المعلقات يكفر ت ب و زمانا لصاصي حلاوه ما ظهرش ق ص ا ئ د ع ا ل ي ة بحال ما كان عند الملك القيس حليفه ذ عن ا ر ف الجداد وهلم م ج ر ى زمانا ل ص ا ص منه وبعد زمانه ممن لم يكن قد أ س ل م ب ع ا ل ق ر آ ن قضاع المثاليه القضاع الشاعريه بين الفلمين و ق ض ا ع ا ل ش ا ع ر ي د بين فرحتهم ل ع ل و ن ا ل ق ر آ ن أ خ ر ق الشياطين ة ا ل أ ر ض واخرس ا ل ر غ ب ة ا ل ب ش ر ي ة ا ل ع ا د ي ة م ش ي ه ش ي ط ا ن ي ة في قول ا ل ش ي ء إ ل ا قليلا ً قليلا ً ولبيب رضي الله عنه شاعر ج ا ه ل ي ه م و س ك ي ن م خبرا كان في ج ا ه ل ي ه موسكين لما سلم ا ل ر ا ف ل دوز واحد مدافع لا ضاره الا يقول ش ي خ فالله مابقاش بغي يتعود يجوزي علاش عمر ا ل ق ر آ ن ق ل ب ه جمع ا ل ق ر آ ن والشعر في قلبه فطرد ا ل ق ر آ ن و الشعر لكنه لا ب ق ى شقر دون حمل جسم فما بالك بالمزامير ا ل ش ي ط ا ن ي ة وما بالك بالغناء الساقط الفاحشي لغناء ا ل أ س و ا ق والاصناع في هذا الزمان المؤمن الذي ي ش ك م ا ل ق ر آ ن قلبه ل م ا يجوز على م ل ش ا ق ق ه ويبيع ذكره اليه يحضره قول الله عز وجل و إ ذ ا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. اعرضوا عنه سمعوا هل ارتكب ك ت ج ن ه لا يمكنك دفعه ولكن ثم ا ن ت ل المعاكس الدينيه ا ل ي تدفع عنك ذلك ا ل ب ل د واذا مروا باللغو مره و كرام من امتلا قلبه بحب ا ل ق ر آ ن لا ي م ل أ قلبه بعد ذلك لا غ م و ولن تكلم بالمعنى الجمالي الا ا ل ق ر آ ن اجرب اسمع ا ل أ ص و ا ت ا ل ج م ي ل ة في ا ل ق ر آ ن اسمع ا ل أ د ا ء الرفيع في ا ل ق ر آ ن والله ثم والله, والله. ما بقيش ي عمر و ت م ش ي مغلي في ا ل أ ص ل ا ت ل ا ق ا ان كنت ذا ذوق شديد فمن تكلمهم ع ن ى الفن ا ل أ ن برج ا ل م و ز ش ي عزيز جدا حينما تنطلق ا ل آ ي ا ت ا ل ر ب ا ن ي ة من صوت المقرئ الذي زين الله و ح و ت ه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنزع بالصحيح زينوا ا ل ق ر آ ن ب أ ص و ا ت ك م عليه الصلاه والسلام فقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام زينوا ا ل ق ر آ ن ب أ ص و ا ت ك م وقوله أ ي ض ا ت غ ن بالقرآن فإنه من و ا لم ي ت غ ن بالقرآن ل ف ي س م ن الصوت أو كما ا ق عليه ل ا ل ا و ت ز ي ن ا ل ق ر آ ن ل ت ز ي ن الصوت وكذلك التغني ب ا ل ق ر آ ن كل ذلك يدل على هذا المعنى ا ل ل ط ي ف الذي يقع في النفس إ ذ تتاثر بالسماع سماع ا ل ق ر آ ن الكريم ان ا ل ق ر آ ن كلما كان مزودا اخرجت الحروف من مخارجها وكلما كان مرتلا في م ط ا ب ق ة ا ل أ ص و ا ت في حروفها كلما كان ذلك أ و ق ع في النفس في انسان وكلما كان ذلك أ ع م ق في ا ل د ل ا ل ة على أ م ر الله في الكون وفي النفس وفي ا ل م س م ى وكلما كان ذلك أ ي ض ا أ ع ظ م اخرا في اتاحه ا ل ق د ر ة والانسان ا ل إ ن س ا ن في التدبر تدبر ا ل ق ر آ ن الكريم وكثير من آ ي ا ت ن ا محمد تسالها نتفرج نجيبها اكبر وحين نسمعها من ممثل حسن الصوت أ و مجود دقيق ا ل ز و ق ك أ ن عوالم من الكون ترتسم في دماغك و ترتبط بقلبك ارتباط ن ج ا ل و يبقى يومك مجال ا ل ع ب ا ب ت ع ب د ا ل ل ه من خ ل ا ل ه و عمرت ب ع الله م ا تنساه فتعيش بها آ ب د ا حتى ت ر ى الله عز و إذن وجب أ ن نحر على ا ن ف ق ا ء ا ل أ ص و ا ت ا ل ل ط ي ف ة الحسنه ف سماع ا ل ق ر آ ن الكريم والانصاف ع ل م ي ر ا ه ا واحده ف ن ع م ة ك ب ي ر ة أ ن ا ل إ ن س ا ن يكون عنده أ ذ و ا ق للذوق بها كلام الله سبحانه وتعالى فذلك من منشطات السير ل أ ن السابقين تحدثوا عن منزله السماء من حيث هي تفيد المؤمن وتنشطه في سيره إ ل ى الله عز وجل تجد لاجتناعه أن النسير الإنسان الملاذ ليصيب أ ح ي ا ن ا ي ت ق ل عليه العباده حينما تسمع مثل هذا تنحط م ر ة أ خ ر ى للعباده وتتوقد عاطفتك من بعد ف ت ر ة ومن بعد فتور خ ا ت م ة الكلام عن هذه المنزله أ ن ه ا ص ي غ ة سمع يمكن أ ن ت ك ت س ر ب ا ل د ر ب ة و ب ا ل م ت ا ب ع ة و ب ا ل إ ص ر ا ر ل أ ن المحب ي س ر على التقرب من المحبوب وغاد الإكتشاف يكتش به منه لأنه تلقص ا ك ت ش فاذا ج م ل القرآن ف إ اكتشفت جمال ا ل ق ر آ ن احببته و إ ذ ا احببته لن تستطيع مفارقته إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة و إ ذ ا تكون من الذين استفادوا من ب ر ك ة ا ل ق ر آ ن في الدنيا وبركته ة الآخرة فيه في、الأخيرة. قبل ذ ا في ق و ا شؤالا تعلق بما س م الاخره ق ببيوع الأجال. واحد الآجال تسول ك توقع ا ب ج م ن الى خوف واحده ب ث م ن ز ا ئ د س الى خ و ص م ت ص ف ر هذا ان لم تكن فيه واسطه ق ل لما دخلش ل ب يعني ابن نغفراء السبب ك ن التجارة تمشي البعض ل ل ن ذلك الرباء المهود هو ل أ ن ه يقع و هذا الحال يقع أ ن ه ن ع ط ن ه يقع انه يقع انه ي ل ع انه يقع انه يقع ا ل ه يقع انه يقع انه يقع انه ي ق و ل ن ه يقع انه يقع انه يقع انه ي ن ع انه يقع انه يقع انه يقع ا ي ه يقع انه يقع انه يقع ا د ه يقع ا ق ة يقع انه يقع انه يقع انه ي ع انه يقع انه يقع انه يقع انه ي ق ل انه يقع انه يقع انه يقع انه يقع انه يقع انه يقع انه يقع انه يقع انه يقع انه يقع انه يقع انه يقع ولكن الواقع, الواقع هو اننا بالنسبه للملحنوس م يخبرنا بخبرنا ب د ر ن ا بخبرنا بخبرنا ب ر ن ا بخبرنا بخبرنا بخبرنا بخبرنا خ ب ر ن ا ب ر ن ا ن ا بخبرنا ب خ ب ر ا ب خ ر ن ا ب خ ا ب ن ا ب خ ب ا ب ن ا بخبرنا ن ا ب ب ن ا ا بخبرنا خ ب ر ن ا ب ر ن ا ب خ ب ر خ ب ر ن ا ب خ ا ن ا ب خ خ ب ر ن ا ا بخبرنا خ ب ر ن ا ب خ ب ر ا ب خ ب ا ب خ ب ر ا ب خ ر ن ا ب خ ب ر خ ب ر ن ا ب ر ن ا بخبرنا ب خ ب ا ب خ ب ر ا ب خ ر ن ا ا ب ر ن ا ب خ ب ن ا ب خ ب ر ا ب خ ب ر ا بخبرنا ب ب ن ا ب ب ب خ ب ر ا ب ب ب ب ا ب ب ب ب ب إذا لكن لن ت ت م ك ط ب ل التقوى من الرد على ان يكون لديك الشر لكي تتمكن ر ن التقوى من ا د ر د على ا ب ي ع و ن لديك الشر لكي م ت م ك ي من التقوى خ من الرد على ان يكون لديك ن أ و ا عن ا ل ا ر ذ لكي يكون لديك الشر لكي يكون لديك الشر لكي يكون لديك الشر لكي يكون ل م ي ك الشر لكي يكون لديك الشر ل ب ي يكون لديك شر هي د ا ل ة على نفي التشبيه التشابه بين البيع والربا ل أ ن البيع عمل قصد به ل م ش ا ح ح يعني الشفاعه ضرب على ر س د م ص ا وضرب على رشد ريال و ا ل س ل ا ف قصد به التعبد والمكارم من ا ل ل ي يشيمون ف ق و ل الشمس منه وشوى البارد ستعطيه لا؟ ت ليله خ م س ة ن ل ا ف دولار ومليون الفرنس ستعبد بها ي الله تعالى و ش ا ف ا ل ح د ي ث صحيح ان ا ل ل ي سلم شيدين او قرب فلا هو نسمه ج ت ص د ق ة و كمن ص د ق ب ي ي نفس القرب ا كي واحد اليوم ا الدين ي بجانب فلا تعجو ص ق اذا كان هذا عباده وهو كذلك ان الله تعالى ل م تكلم عن الدين تكلم عليه سلاح ا ل ع ب ا د ة و إ ن كان ذو العصراتين ف ن ظ ي ر ت و ن الى نيسوره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون تصدقوا كل كل القرض بين اللي تذكر في هذا المدى هذا تذكر في سياق الفقراء والتصدق سياق كل ذي الايات وسياق ذي فعل الخير والتصدق شاهدوا عندنا انه اذا ن ت كدر واحد الخير كيف تصدق بيه ل ن ه ما عندكش الحق العباده ترضى كذا ف ت ح و ل ق ص بالشارع بحالك لا ترغبوك على دليل ح ا ل في واحد اذا صام شي نهار فرمضان ولا تطوع تجوع تقال و خ ر و س ي ل ا يمشي وانت ت كنت لله ف ا ن ا تنبسون تنبسون لله لا تشدوا وخروسيس ما ت س ل ف و ن تخلو ي ش ب ع ل ي بدك هل ا ا لله ت ي ه ا ل ي ه اما البيع ما كان بيع شايب ص د ق ة كان بيع مشربح ت ر غ ت ش لي السلعه ديالي ث ل ت شهور شد زيرات الماء ولا ن ت لو ت خ ص و ن يدخلوك نحن نجيب جديدة للعبة س ف ولكن ي ا ليس يجب س لدينا ع ان غ ي يكون ل ا ع ر ب ي م ز ا على ا ا ح ق في ا ل شيء السلب لأن السلب ع ا د ة ع ب ا د ة والتي ع ب ا لا د ة ح و ل إلى عادة ب ن م ا ا ل تنقصه ج ويجب ان ا د ة ح ت ه و حال م ن ا ل عاده من والعبادات ي س ك م عليها ب ا ح س م العبادات ومن قصد تحويل ا ل ع ب ا د ة ا ل عادات فقد حارب الله عز وجل هذا هو المعنى ش المختصر الذي في ه شخص بس م خ ص و ر وبركاته ح م ة الله